والأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان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 ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربك ما تكلبان يسألكم في السماوات والأرض كل يوم إنه وفي شأن فبأي آلاء ربك ما تكلبان سأثرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربك ما يا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنْ سَتَفَعَلُمُ أَنْ تَنْفُذُ مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُذُ لَا تَنْفُذُنَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ فَبِأَيِّ أَدَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُهَادَةٌ مِنْ مَالِهِ وَنُحَاسٌ فَلَا تَتَصِرَانِ فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا شقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن به إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيأخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يقفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنّتا فبأي آلاء ربك ما تكذبان ذوات أفنانه فبأي آلاء ربك تكذبان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 إن قاصرات الطرف لم يقمثهن إنسوا قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت المرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونه ما جلّتان فبأي آلٍ ربكما تكذبان مُدْحَمَتَان فبأي آلٍ ربكما تكذبان فيه ما عينا للبَّخَتَان فبأي آلٍ ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان